Thank you, man. بَلْ قَدَّرَ اللَّهُ عَلَيْكَ رِزْقَكَ فِيمَا تَنفِقُونَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ في <تصفيق> شك منه اللَّهُ فَعَالُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَإِنَّ लेकिन imo